فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ فَذَلِكَ يومئذ يَوْمَ إِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ مَدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدَ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَقْضِ مَأْذُورًا أَنَذِير كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا تَوُهِكُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ 111. ثم قتل كيف قدر 112. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أذبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 116. إن هذا إلا قول البشر 117. سفر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 نا اوت الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا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 وكنا نخوب مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين 119. كأنهم حمر مستنفرة 110. فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة 112. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره 111. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل